اللهم صل وسلم على رسول الله وصلنا اظن في الدرس الاخير الأصول للمباح ولا خلصناه خلصنا المباح طيب عليكوا ايه النهارده يعني العزيمه والرخصه طيب خلينا بس في المباح في نفتكر مع بعض ان قلنا المباح اللي هو مستوي الطرفين مش كده يعني قلنا الاحكام التكليفيه كام حكم تكليفي عند الجمهور خمسة لهم الواجب والمستحب يبقى هذا من باب الأوامر العكس باب النواهب المحرم والمكروب في النص المباح يبقى هنا التكليف معنى الشرع الإلزام ما فيه مشقة كل إلزام ما فيه مشقة طيب إذا كان مباح أعمل ولا ما تعملش استوى الطرفين فين إلزام ما فيه مشقة فيه فين السواب عليه فهنا كأنه حطوا قسم المباح تكمله للأقسام الخمسة إذا حينزل من واجب أقل شوية مستحب أقل شوية مباح مستوي الطرفين إنزل يبقى مكروه إنزل يبقى محرر يبا هنا المباح يقول لك ما فيش حاجة في التكليف اسمها مباح كده وخلاص مباح وهي تكليف ليه بالمباح المباح لك أن تفعل ولك أن تترك أما قلنا المستحب اللي هو أعلى ضرر منه إذا فعلت فلك أستواد إذا تركته فليس عليك شيء انزل تحت المباح تلاقي المكروه مش كده؟ إذا تركته ابتغاء وجه الله لك السواب إذا فعلته ما عليك شحال أما نجي المباح إذا فعلت إلى شيء إذا تركت إلى شيء تدخلوا لي في حكم تكريف إليه وتقول لي الشريعة تقول بهذا الشيء ها آكل ولا ما أكلش ما لا في سواب هنا ولا في يقول لك لا دا المباح قد يكون مباحا بالجزء ولكن مطلوبا بالكل وقد يكون مباحاً بالجزء وممنوعاً بالكل إبه هنا كأن المباح حين تفعله قد تؤجر عليه بالنية لإرجاعه لأصله أصل من أنهي باب هنا ولا هنا فإذا جاء الأكل والشرب أكل والله أشرب أنا أحب أكل أنا ما أقولش أكل الساعة عشر أكل ساعة عشر. عشرين أكل. أكل زي ما عايز لكن أما يجي الإنسان يقول أكل حتى أتقوى على العباد أكل عشان أعرف أدي الدرس في الدين كويس أكل عشان أسمع وأنا منتبه الآن في نية تانية غير نية الأكل ولا ما فيش هنا قد يكون مباحا بالجزء تاكل ما تكلش أمر رضي عليك أنت لكن لو أكلت بنية التقوي على الجهاد التخوي على العبادة يبقى تؤجر يبقى يؤجر على هذا المباح لأن الآن مش مباح البن بقى من باب المستحب ارتقى بالنية لحال لما يقول لا مش حاك مش أنا من ما قلش مش واكي ما موت دخل في باب تاني وهو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك يبقى محرم بالكل يبقى أترك وإن كان في جزئية معينة بقولك إنها مباح لكنه قد يكون محرما لأنك توزي نفسك بهذا التهلك يبقى ده جزء من المباح اللي بننبه عليه اللي المباح من قلنا الأكل الشرب التمتع بالطيبات من مآكل ومشرب وملبس نفس اللي احنا قلنا هنا يبقى تأكل واشرب بس بشرق ولا تسرفه فإذا أسرف الإنسان ولو في الداخل فقط يعني لبس اللبس الجميل اللبس الحلو بس نية الغرور والتفاخر على الناس وإظهار النفس يبقى دخل تحت باب المكروه لغاية ما يصل إلى درجة المحرم بحسب ما يكون في نية هذا العبد في ذلك في الحديث إن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده ذكرنا الحديث أبل كذا وقلنا حديث حسام صحيح بيقول لنا وفي الحديث أيضا إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم يمكن حبنا ننبهنا هذا ليس حديث هذا أسعر عن عمر رضي الله عنه ليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في كتب أصول الفقه أشياء كثيرة يقول إنها حديث وما تطلعش حديث ولا غيره فيعني في ننتبع علشان ما نحتجش بيها للناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس حديثا الله الإنسان يله اللّهو هنا وسط في أوقات معينة لمنع كنوع من الترفيه على النفس لكن إذا كان الإنسان يلهو بنية إنه تقوى على الجهاد بنجري كثير واللي يمري بزود شوية علشان رايحين نقاتل في اليوم الفلاني الآن دخل لضردة إيه أعد لهم مستحب وقد يكون وقد يكون وادبة لا لا في تقوي ولا غير ونية مش مولودة أصلا ده بيلعب عشان ماتش الكورة ويغلب ويعمل وقت الحياة كلها لعبة في لعب ونؤ هنا إيبا هتدخل تحت باب المكروه والمحظور إيبا هنا بحسب نية الإنسان في الشيء قد يكون مباحة قد يرتقي إلى أنه مستحب قد ينزل إلى المكروه قد يصل إلى المحظ وطء الزوجات مباح بنيت أن يأتي العيل الصالح علشان يلعلي وعشان يلاهل وعشان يحفظ القرآن وعلشان نية حسنة صار مستحبة لأنه ترك وطء الزوجات مباح لكن إذا كان أربع أشهر فوق ذلك دخل في الهجران ليس الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة عشر الذين يقولون من نسائهم تربص يبقى هنا مش بمزاج الإنسان تجوزها عشان يعضلها وتركها في البيت من غير معاشرة تجوزها ليه؟ أنت كنت تفتنها في دينها بدل ما تنظر لك هننظر إلى غيرك يبقى على ذلك هنا حين يتزوج الإنسان يعلم أن المرأة لها حق عليه حددت بعض الصحابة زي ما حندرس في الفقه أن المرأة لو أنك انشغلت بشغل ولا انشغلت بشيء ما تسيبهاش أكثر من أربعة أيام يباليك ثلاثة أيام كأنك متجوز أربعة فالقسمة مع الأربعة ان لها يوم يباليك على الأقل تأتي مع يوم. سواء انك جامعتها أو لم تجامع ما, ما يشتركش فيه ذلك لكن إذا كان الإنسان يترك الجماع فتقفو أربعة شهر جاء وعف عند حدك متجوزها ليه تفتل المرأة لابد أن كل أربعة أشهر أنه لابد من الجماع ودوبا عليك وإلا تكون كالذي يؤلم النساء فإذا الله لا ولا خالص وها هي خليها كده وطعص وفيش لما خالص وهذا يحرم الآن إبقى كأن المعاشرة الزوجية مباحة قد تكون مستحبة قد تكون واجبة والعكس تركها قد يكون مكروها قد يصل الى. يبقى ده اللي احنا عايزين نقوله المباح قد يكون مباحا بالجزئي بالنظر الجزئي دي لكن اصله من باب الاوامر او اصله من باب المناهي يبقى عندنا الاحكام التكلفية كم حكم تكلفه خمسة ويمكن الباحب حيقولك لا ان في اكتر من خمسة حيدخلوا فيها ايه المكروه كراهد وكراهة تحريه يقول لك الوالب ويقول الفرض فيها ويخليها سبعة لكن عرفنا المآخر اللي في هذا حكم تكليفي معنى الزام عمل أما نقول لك مثلا إيه صلي الظهر يبقى أمر ولا مش أمر أمر ورا تكليف افعل يبقى هنا تحكم حكم تكليفي تكليفي إذا قلت لك إذا زالت الشمس صلي ظهر صلي ظهر هذا حكم إيه؟ تكليف ترتيب الحكم على سبب أو على شرط أو على مهنع إذا كان كذا يكون كذا نسمونه بالحكم الوضعي الحكم الإيه؟ الوضعي اللي هو ترتيب شيء على شيء آخر على سبب أو شرط أو أو مانا هذه في حكم من الأحكام الأصولية اللي يقول لنا الرخصة والعزيمة أو العزيمة والرخصة يا ترى هذه من الأحكام التكليفية ولا هي من الأحكام الوضعية عرفنا احنا الحكم التكليفي افعل اترك ها؟ هذا حكم التكليف الحكم الوضعي إذا كان كذا افعل كذا عرفت الآن الحكم في الرخصة والعزيمة بعض أهل العلم يقول لك هذا ماwalker بعض أهل العلم يقول هذا حكم تكليفي طيب يا طرأ أي أسنع أي إيه وجهة الـ الـ الـ الاتنين نعرف وجهة الاتنين بتعريف الرخصة والعزيمة العزيمة هنا حضرت لك العنوان العزيمة والرخصة أصح لأن الأصل العزيمة الأصل العزيمة افعل كذا افعل كذا لكن إذا كان في عزر من الأعزار من كان منكم مريضا أو على سفر فإيه فعدة من أيام أخرى يعني افطر أنتم سافر وقدما كانها عدة من أيام أخرى الإنسان عليه صلي أربعية أربع ركعت فإذا كان مسافر صلىها ركعتين ببريء كانت عزيمة صار له رخصة فيها يبقى العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العمور تعرفونه بذلك كل ما يطلبه الشارع للإنسان مطلوب الفعل مطلوب الكف افعل لا تفعل هذا العزيمة الرخصة يقول لك اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة عند